قُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ يَجْرِي بِهِمْ آيَاتِي فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُكَذِّبُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا بِالْأَرْضِ في يَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثرا في الأرض فما أونا عنهم ما كانوا يكسدون فلما جاءتهم. إنَّ أَفْضَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَّ بِهِ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ أَلَمْ نَرَ أَبْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لم نار أو بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون